book 2 30 30 restaurant vada 2 fil mat'am 2 fi al mat'am 2 waka apple juice ivandi uridu wahid asir tuffah من فضلك واحد عصير تفاح وك ليمونيد يبدي اريد واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون وك تماطو جوس يبدي اريد واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصير طماطم నాకో ఒక గ్లాస్ రెడ్ వైన్ కావాలి اريد كاس نبيذ احمر من فضلك كاس نبيذ احمر నాకో ఒక గ్లాస్ వైట్ వైన్ కావాలి اريد كاس نبيذ ابيض من فضلك كاس نبيذ ابيض నాకో ఒక షాంపైన్ బాటిల్ కావాలి اريد قنينه شمبانيا من فضلك قنينه شامبانيا ميكو تشابال انت اشتمينا هل تحب السمك هل تحب السمك ميكو بيف انت اشتمينا هل تحب لحم البقر هل تحب لحم البقر ميكو بورك انت اشتمينا هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ ناكو ميت ليكوندا اي مينا اونتي ادي كاوالي اريد شيئا بدون لحم <تصفيق> من فضلك شيء بدون لحم ناكو كونتا ميكسد فيجيتابل <تصفيق> كاوالي اريد طبقه خضروات مشكله من <تصفيق> فضلك طبق خضروات مشكله ناكو يكوب ساميام باتن دي اي مينا اونتي ادي كاوالي اريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل ميكوداني انن تو تينادام ايشتا مينا هل تحبه مع الارز هل تحبه مع الارز బంగాల ంపలతో కలిపి తినడం అది అంతా రుచిగా లేదు لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه <تصفيق> انم تشلار بويندي طعامه بارد هل طعام بارد نين ديني اوردر تشي ياليدو لم اطلب هذا ما طلبت هذا فيزيت <تصفيق> www.book 2.de for the book and the texts.